فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَتَوَلَّوْا وَيَسْتَكْبِرُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ وَاتَّخَذَ سُخْرِيَةً بِهِ ۚ ذَٰلِكَ مَا يَنقَلِبُ عَن قُلُوبِهِمْ ۚ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَالْأَكْبَرِ ۚ وَمَا كَانَ وأرسلنا السماء عليهم مدراة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن الآخرين ولو نزلنا عليك كتابا في طرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِلَّ شِحْرُ الْمُبِينِ وَقَالُوا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلِكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَلِكٌ لَقُضِي الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلَ لَهُمْ مَلِكٌ لَجَعَلَ لَهُ رَجُلًا وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْجِسُونَ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 من يصرّص عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإي يمسك الله بضر فلَا كَشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وإي يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير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 ولو شرَّا إذُوقوا علَمَرِ فَقَالُوا يَا لِيتَ لا نُرَدُّ وَلَا نُكذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلَ وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا نِمَانُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ستطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن ما بعثهم ببعض ليقولوا اهؤلاء آمنا الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 تدعونه تضعوا وخوفاً لإن جاءنا من هذه، لإن جاءنا من هذه لنكوننا من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم ثم تشرقون.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 وإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا كَذِبٌ لِكِرَاءٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 لهم شرابٌ من حميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكرمون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعصابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَجَرَ أَتَسْتَخِذُ أَصْنَامًا آنِهَا إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَقُولَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَر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 أو قال أُوحي إليّ ولم يُوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترائذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة باتقوا أيديهم والملائكة باتقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تُجْزَوْنَ عذاباً الهون بما كُنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَاضًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَلَقْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ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 فَانْقُلِ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَهُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَانِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ تَهْدُونَهَا بِفِضْلِ اللَّهِ وَبِهِ لِيُظْهِرَ عَلَيْكُمْ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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها وما أن عليكم بحصير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ونبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو ووأعرض ضع النمشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفظا وما أنت عليهم بوكيل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 قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلّب أفئدتهم ورصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وَنذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليرضوه وليقترفوا ماهم قترين أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكَمَهُ وَالَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُتَصَلَّى وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم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 وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون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 وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله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 ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولُو نِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَسْواكُمْ قَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 ما يحكمون، وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليُردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحر حجر لا يطعمها إلا من نشأ بذعهم وأنعام وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها فترا أنعلي سيجزيهم بما كانوا يفترون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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنْثَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّقُو اللَّهُ بِهَالَةٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على صائم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحما نظير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 طَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 فَإِنَّهُمْ يَشْهَدُونَ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبَعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْبُدُونَ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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقص لا نكلف نفسا إلا وسعها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 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصينا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارق فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا, وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 من لة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونصي ومحياي ومماتي لله قل ومحياي ومماتي لله رب العالمين